قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عَنْهُ مثقال ذرة, ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا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 لَئِن يَجْبَالُ أَوْ يَبِي مَعَهُ لَبَقِيْر وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدَ نَعْمَلُ سَابِغَاتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 يعملون له ما يشاء مِنْ حاريب وتماثيل وجفان كالجواب وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعمل آل داود شكرًا وقليل من عباد يشكون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 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزئناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره, قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صابر شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه فاتبعوه إلا فريق من المؤمنين وما كان له عليهم من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 لا يملكون مثقال ذرّة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده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 Kulje jemme jau beinene, bil-happi, u ull-fetta, ull-ali. Kulje runi,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 ولو ترائذ إذ موقفون عند ربهم ولو ترائذ الظالمون موقفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. Ja on joo, pahoin, pahoin, يقول pahoin, pahoin, pahoin, pahoin, pahoin, pahoin, pahoin,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 وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا الْمَكْرُ لَيْلًا وَنَهَارًا بَلِ الْمَكْرُ لَيْلًا إِذْ تَأْمُرُونَنَا Murunana. نَكْفُرَ بِاللَّهِ إذ تأمروننا الله ونجعل له أنداه وأسر ندا متى لما رأوا العذاب وأسر ندا متى لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا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 إِلَّا قَالُوا مُتْرَفُوهَا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِكَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قُلْ إن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 من آمن إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون فيه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 فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ وَارِثِينَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ الَّذِي يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بل كانوا يعبدهن الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضر ونقول للذين ولم ذوقوا عذاب النار ونقول للذين ظلموا ذوق عذاب نار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتل عليهم آياتنا بيناتهم قالوا, قالوا ما هذا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 وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وقالوا آمنا به وأننا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفرو به من قبل ويقدفون بالغيب من مكان بعيد وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ